اذا السماء انفقرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور باطرت علمت نفس ما قدمت واخرت يَا أَيُّهَا الْإِنْبَرَتْ س ى ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أ ي ص و ر ة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلوننا يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و ا ل أ م ر يومئذ لله